السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم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 وتبوأت من الجنة منزلا <تصفيق> أسأل الله الكريم الرحيم الرحمن أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى اخوانا على صور متقابلين مع نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه وبعد ايها الاحبه الكرام هذا هو اليوم الحادي عشر من هذا الشهر المبارك الذي وصف ربنا جل في علا أيامه بأنها اياما معدودات مضى ثلث هذا الشهر في سرعة ونسأل الله أن لا يخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور كلما مضى يوم من هذا الشهر ضاعف المسلم من اجتهاده لينال ما في هذا الشهر من النفحات والرحمات نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله ونحن مع الوقفة التاسعة من هذه الوقفات وتلك التأملات الإيمانية مع سورة بني النضير نتدبر في آيات ربنا نسأل الله أن يجعلنا من أهل كتابه الذين هم أهل الله وخاصته ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ونحن مع سورة بن النضير سورة الحشر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 انتهينا من الكلام عن هاتين الآيتين بفضل من الله وتوفيق ومدد ونبدأ في الكلام عن الآية الثالثة والرابعة نسأل الله أن يكتب لنا التوفيق والتيسير والقبول يقول ربي وحق القول قول ربي ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا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 قال أهل العلم لا يكون شيء في هذا الكون إلا شيء قدره الله، ما قدره الله وما أذن الله بأن يكون كان، وما لم يقدره الله لا يقع في هذا الكون، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء كتب أي قدر قبل خلق السماوات والأرض قبل خلق الناس انه سيكون في الوقت الفلاني إخراج ليهود بن النضير على أيدي المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولا لا يكون في هذا الكون إلا شيء قدره الله علمه الله جل في علا قبل خلق الناس وكتبه وقدره وسيكون على ما قدره الله وعلمه الله وشاءه جل في علا ان كل شيء خلقناه بقدر كل ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ليس بعيدا عن علمه ولا عن بصره ولا عن احاطته جل في علاه ولا يقع شيء إلا شيء قدره الله إن كل شيء خلقناه بقدر قال ربي جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر مكتوب وكل صغير وكبير مستطر اي كتب في اللوح المحفوظ كتب عند الله جل في علاه ويقع وفقا لما قدره الله جل في علاه وشعار المؤمنين قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما قدره الله لنا سيكون ولا بد ولا شيء يمنع شيئا قدره الله أن يقع ولا يقع شيئا إلا شيئا علمه الله وكتبه الله وقدره الله جل في علاه ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا قال أهل العلم لعذبهم في الدنيا أي بالقتل وبالأسر كما فعل بيهود بني قريضة فإنهم لما خانوا العهد ونقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلوا على الحكم وحكم فيهم بأن يقتل مقاتليهم وأن يسبى ذرريهم من النساء ومن الأطفال الذين لا يقاتلون ولكن يهود بني النضير نجو بذلك واجلاغوا نفسلهم وهذا كان رحمة من الله لغم من أن يصيبهم العذاب الأشد في الدنيا بالقتل والأسر قبل أن ينالهم العذاب الأكبر في الآخرة قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولغم في الآخرة عذاب النار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكذلكم الله بمثل وزيادة حبيب الغالي لعذبهم في الدنيا أي كما فعل بيهود بني قريظة بالقتل والاسر ولهم في الآخرة هذا يقينا ولهم في الآخرة عذاب النار من مات على غير الإسلام من مات محاربا لدين الله من مات معاديا لشرع الله من مات محاربا لكتاب الله لسنة رسول الله لعباد الله الصالحين فجزاؤه في الآخرة ولا بد النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله الايات قال الله جل وعلا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا خلي بالك ولهم في الاخره اي بكفرهم وخيانتهم ومحاربتهم لرسول الله وللمؤمنين قال ولهم في الاخره عذاب النار ذلك هذا الذي تعرضوا له من إجلاء وحشر وتشريد وإخراج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم شاقوا الله ورسوله نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد فكان جزاؤهم أن اخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجهم المؤمنون قال ذلك بأنهم شاق الله ورسوله فكان لهم العذاب الآية وإن كانت نزلت في بني النضير وأنهم عذبوا وأجلاهم المؤمنون بسبب محاربتهم لرسول الله وخيانتهم لرسوله ومحاولتهم لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا في شق والعهد الذي بينهم وبين نبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر إن كانت الآية نزلت في ذلك لكن العبرة كما يقول أهل العلم العبر بعموم المعنى وليس بخصوص السبب ما معنى ذلك معناه أن كل من حارب الله ورسوله كل من عادى دين الله كل من أسرف على نفسه في العصيان والبعد عن طاعة الله جل في علاء فله العذاب هذا الذي يجلب البلاء هذا الذي يجلب النقم هذا الذي يزيل النعم والعياذ بالله ذلك الذي تعرض له بأنهم شاق الله ورسوله قال الله جل في علاء في كتابي ومن أي أي حد بأمشي اليهود فقط قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره تبين للناس ان الهدى في اتباع رسول الله في سبيل المؤمنين يعني الصحابة رضوان الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن اناسا يأبون إلا أن يكونوا في شق وفي واد وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في واد آخر يأبون إلا أن يكون طريق الصحابة رضي الله عنهم في واد وهم في واد آخر هذا في شق وهذا في شق آخر ما جزاؤهم؟ ألا من يشاقق الرسول يكون في شق في وادي في اتجاه وهدي النبي صلى فِي في واد اخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الهدى تبين واضحا ان الخير كل الخير في اتباع رسول الله في طاعه رسول الله في السير خلف صحابه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ابى ان يكون ابى الا ان يكون في شق اخر وواد اخر وبعيدا عن هدايه النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابه رضوان الله قال ويتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ما جزاه ويرى قال نوله ما تولى ونصله جهلنا وساءت مصيره قال الله جل في علا ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب فإن الله شديد العقاب وفي الصوره سوره التي معنا ومن يشاق الله بقاف واحده قال ومن يشاق الله ورسوله فان الله وما يشاق الله فان الله شديد العقاب المحصلة ان النجاة والفلاح والأمن والأمان في طاعة رسول الله في موالاه المؤمنين في اتباع الصحابة رضوان الله عليهم وأما البعد عن ذلك ومجانب ذلك وأن يكون الإنسان في شق وهذا كله في شق آخر أو في واد آخر فإن هذا يجلب النقم وإن هذا يزيل النعم إن الإنسان لما يجلب على نفسه المعاصي الأمم لما تعيذ في الأرض فسادا وتكثر فيها المخالفات والمعاصي فهذا من مشاققة الله ورسوله هذا من مجانبة هدي الإسلام وهذا يجلب عليهم البلاء والوباء روى الإمام الترمذي بسنده عن عبد الرحمن بن جبير بن مطعم جبر بن جبر بن مطيع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني عن أبيه يعني جبر بن مطيع أنه لما فتحت قبرص لما فوتها قبرس هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات طويلة رأى بعض الناس أبو الدرداء أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يبكي سبحان الله هذا يوم عز الله فيه الإسلام وأهله هذا يوم فتح عظيم فتحت بلد من البلاد سيدخلها النور سيدخلها الإسلام سينقذ الإسلام أهلها من الظلمات وينجيهم إلى النور ومن الضلال إلى الهداية لكن أبد الدرداء رضي الله عنه جلس يبكي فراه بعضهم فقيل له تبكي في مثل هذا اليوم هذا اليوم العظيم يعني أنت تفرح بأن الله فتح على عباده المسلمين وفتح لهم طريقا للدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أبكي إن هذه أمة كانت أمة عظيمة قوية لها شأن فعصت الله جل وعلا فكان مصيرها إلى ما ترون أنهم قتل بعضهم وأسر بعضهم وفتحت بلادهم وأذلهم وهانوا على الله جل وعلا بماذا؟ بأنها أمة عصت ربها هذا من السنن التي لا تتبدل ولا تتغير الأمة التي تتعاطى المعاصي وتكثر فيها المخالفات تجلب لنفسها العذاب يعني عندنا حديث زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها تخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يا جوجة وما جوجة مثل هذه وحلق بالإبهام والسبابة قالت يا رسول الله أنهلك يصيب الأمة الهلاك والضعف والذل والصغار وفينا الصالحون فينا بعض الناس صالحين قال نعم إذا كثر الخبث لما تزداد للمعاصي وتنتشر المعاصي ويقل الخير ويعظم ويكثر الشر عياذا بالله يكون هذا ايذانا بان تحل بالامه عقوبه من الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله الا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا ولا يؤخذنا بما فعلت ايدينا وان يعاملنا بلطفه ورحمته لا بعدله جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر حديث السفينة مشهور بهذا الاسم عند العلماء قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها القائم في حدود الله يعني الإنسان المطيع لله عز وجل اسمع لهذا المثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم في حدود الله الإنسان اللي بيطيع الله والواقع فيها الإنسان اللي بيعمل معاصي إذا نفعل الأمة وضرر على الأمة وإذا نفعل الأمة وضرر عنها قال كمثل قوم استهموا يعني أجروا قرعة على سفينة خلي بالك فأصاب بعضهم أعلاها كانت السفينة من طابقين وأصاب بعضهم أسفلها خلي بالك فكان الذين في أسفل إذا استقوا الماء إذا أرادوا شيئا من الماء مروا على من فوقهم ما ينفعش إنهم يأخذوا من جدار السفينة السفينة لو فتحت من هذا المكان تغرق فكانوا يمرون على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا في جدار السفينة علشان ناخد منه الماء ولا نؤذي إخواننا هؤلاء اصحاب نيه ربما كانت نية طيبة صالحة لكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد هذا الذي سيفعلونه إن فعلوا عمل فاسد لا تصلحه النية الطيبة قالوا فلو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا لم نؤذي إخواننا يعني بكثرة المرور عليهم قال صلى الله عليه وسلم فلو أنهم تركوهم وما أرادوا يعني اللي عاوز يخرق في السفينة يخرق اللي عاوز يتعاطى المحرمات في المعاملات أو في المطعم أو في المشرب أو في أي شيء هو حر اللي يريد يتعاطى المسكرات يتعاطى اللي يريد اللي يتعاطى السرقة يفعل ما اللي يريد ترك الصلاة يفعل كل واحد حر فيما يفعل لا شأن لنا احنا ملناش دعوه الا بنفسنا بس لو أنهم تركوهم وما ارادوا لهلكوا لو سبوهم وخرقوا في جدار السفينه قال لهلكوا مش اللي تحت بس قال وهلكوا جميعا السفينة التي صورها النبي سلمة بأنها مجتمع كامل تغرق وتغرق بالعصا وتغرق بالصالحين تغرق بالعصا لمعصيتهم وتغرق بالصالحين لأنهم تركوا من يريد أن يفعل ما شاء يفعل ما شاء ولا حول ولا قوة إلا بالله فالمسلم يشتهد لتكثير الخير وتنمية الخير ولتقليل الشر حتى ينقذ السفينة هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا الذي يبذل النصيحة بأدبها مخلصا فيها لربه عز وجل هذا يسعى لإنقاذ المجتمع وهذا الذي يغض الطرف عن الناس ويتركهم وكل انسان يفعل ما بدا له هذا يقرب إغراق السفينة ستغرق السفينة لكن ليس بالعصاه وحدهم لكن بالكل ستحل العقوبات لكن على جميع الأمة ليس على العصاه فقط ولكن على العصات بمعاصيهم وعلى الصالحين بتقصيرهم في تقليل الشر وتكثير الخير نهلك وفينا الصالح قال نعم إذا كثر الخبر. هنا قال ذلك الذي أصابهم ويصيب كل من نحن نحوهم بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد ونقاه إذا كثرت المعاصي في الامه فهذا إذان بنزول العقوبات التي تصيب الكل لا تصيب العصا فقط ولكن تصيب الصالحة والطالح تعالى ننظر في مجتمع المسلمين في هذه الأيام والمعاصي التي انتشرت وهي نذير يعني شؤم على الأمة يعني في الأخلاق في المعاملات انظر إلى مثال واحد فقط في معاملات الناس انظر إلى الربا الذي حرمه الله جل في علاه ولعن آكله ومؤكله ومتعاطي هذه المنظومة كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله هددها رب العالمين وتوعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين خلي بالك فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله من له طاقة بحرب الله إذا آذن الله الأمة وأعلن الحرب على الأمة فمن له طاقة وله احتمال بذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الأمر الشد الذي ينزع البركة ويجلب السخط والعقوبة والمحق يمحق الله الربا ويرب الصدقات الربا الان يتلون ويتبدل وتتنوع اشكال وصور الربا والمجرمين يستغلون حاجة الناس وقلة ذات اليد فيتحايلون ويمكرون ويدخلون على الناس بالوان والوان واشكال واصناف من الربا و كثير من الناس إلا من رحم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يتساهل في تعاطي الربا يعني محتجا بأنه قد أصابه الضيق أو كذا أو كذا وهذا لا يحل لكنه يتعاطى ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله قال عبد الله بن عباس عفوا قال عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما قال يقال لآكل الربا خلي بالك يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سيفك وحمل درعك لأن لك ستقاتل. يقول أقاتل من وأحارب من. فيقول فيقال له تحارب الله عاش كل الربا عشيا كل الربا. فأذنوا بحرب من الله المعاصي عباد هذا مثال واحد. المعاصي عباد الله تنزع البركات. وتجلب النقم وتزيل النعم ولا حول ولا قوة إلا بالله يمحق الله الربا ويرب الصدقات المعاصي ومشاققة الله ودين الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلب النقبات ونسى الله العفو والعافية قال, قال رب العالمين ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك يعني أصابهم ذلك ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب نتابع غدا ان شاء الله مع الآية الخامسة من سورة بن النظير سورة الحشرة ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم بارك لنا في أرزاقنا وسد عنا وعن المدينين من المسلمين الديون اللهم يا رب العالمين باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والمسلمات واجعلنا من أهل طاعتك وباعد بيننا وبين المعاصي وبين ما يجلب سخطك كما بعدت بين المشرق والمغرب أكتفي بهذا القدر يقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته